أسأل الله تبارك وتعالى يرزق أن يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا هو لي ذلك والقادر عليه اليوم بعون الله وحوله ومنه وتوفيقه وامتنانه نختم درس السيرة النبوية وقد عنوان له بختم الفوائد من سيرة النبي الأمجد. نأخذ فيه ما تبقى لنا من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما تبقى لنا من هذا الكتاب المبارك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نقاط عديدة ونقول ليس هناك في هذه السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم شيئا ليس له قيمة بل كل سيرته صلى الله عليه وسلم لها قيمة لا تقدر ولا نستطيع أحدنا أن يقدر هذه السيرة النبوية العطرة، لكن نقول من باب أهم الأحداث التي تدرس في هذه السيرة، ابتداء من غزوة تبوك إلى وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سنقف عند مباحث. المبحث الأول في ختم هذه أو في ختم هذا الكتاب، سنقف مع الدروس والإنضباط والعبر في غزوة تبوك، وسنكل أمر الغزوة أو قراءتها إلى الإخوة. ومطالعتنا فيها من نص ورداء في كتاب الشيخ الخضري رحمه الله وتبارك وتعالى أما عن الفوائد في هذه الغزوة المباركة فهذه الغزوة فيها عباط وعبر ودروس مستفادة أول هذه الدروس المستفادة مشروعية الجهاد بالمال وأنه قرين الجهاد بالنفس مشروعية الجهاد بالمال وأنه قرين الجهاد بالنفس بل ورد مقدما في كتاب الله تبارك وتعالى في العديد من الآيات قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فهذه أول الدروس المستفادة من غزوة تبوك كذلك من الدروس المستفادة في غزوة تبوك مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الجهاد بالمال والجهاد من نفس ولنا فيهم أسوة حسنة وكذلك في تبرعهم بأموالهم وسبقهم إلى ذلك وما فيه من المصالح الشرعية كذلك من الفوائد في هذه الغزوة المباركة مشروعية التنافس في الخير كما حدث مع أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع فعمر رضي الله عنه حاول في هذه الغزوة أن يسبق أبا بكر الصديق إلى النفقة في سبيل الله عندما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الجهاد بالمال فسابق عمر وقال اليوم أسبق أبو بكر لكن سبقه أبو بكر كالعادة فأتى عمر رضي الله عنه بنصف ماله وأتى أبو بكر رضي الله عنه بماله كله وكذلك ما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه من تجهيزه لهذه الغزوة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بن عفان ما عمل بعد اليوم كذلك من الدروس المستفادة في هذه الغزوة المباركة مشروعية التصدق بالمال كله لمن أمن عليه الفتنة لمن أمن عليه الفتنة فإن التبرع بالمال مظنة أن يفتقر الإنسان أو أن يصاب بالفق فإذا كانت هناك، فإذا كان هناك يعني يقين وتوكل عند المتبرع لا يضره ذلك إن شاء الله تبارك عن، لكن الشرع جاء بخلاف ذلك، كما ورد في قصة سعد بن أبي قاص رضي الله عنه أمضاه. لما مرض سعد رضي الله عنه وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده قال يا رسول الله إن أريد أن أتبرع بمال كله فانهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشطر ثم قال الثلث فقال الثلث والثلث كثير ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عاله يتكففون الناس فالأصل أن يفق الإنسان على شيء من ماله كما قال سفيان رضي الله عنه وأرضاه من كان عنده من هذا المال شيء فليجعله في قرن ثور فلولاه لتمندل بنا أي لتمندل بنا الناس أي يجعلون مناديلا يمسحون بها أيديه فالأصل أن يحافظ المؤمن على ماله ويتصدق على القدر الممكن والمستطاع أما إذا أمن الفتنة ورزق التوكل على الله تبارك وتعالى واليقين الكامل فله أن يفعل ذلك وليس يعني في ذلك تعارض إن شاء الله تبارك وتعالى وبين ما ورد من النصوص الشرعي كذلك من الدروس المستفادة في غزوة تبوك فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب فضيلة ظاهرة لعلي ابن أبي طالب حينما استخلفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على المدينة فوقع في نفس علي بن أبي طالب شيء من ذلك حتى ظن أن الناس أو أن بعض الناس ينظر إليه أنه تخلف عن هذا الغزو فطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خاطره بقوله ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي فإن موسى عليه السلام لما خرج إلى ربه تبارك وتعالى استخلف في قومه أخاه هارون استخلف في قومه أخاه هارون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبين فهم النبي صلى الله عليه وسلم لنصوص القرآن شدة فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم النبي صلى الله عليه وسلم لقصص الأنبياء ويعني فرع على أصل من هذه الفائدة أهمية دراسة سيرة الأنبياء أهمية دراسة سيرة الأنبياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استنبط من قصة موسى مع هارون هذه الفائدة وعلمها علي بن أبي طالب. فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي فأهمية دراسة سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك من الدروس المستفادة من غزوة تبوك. لما باضر المؤمنون إلى الصدقة كل بما يستطيع فمن كان موسرا تصدق بالكثير ومن كان مقلا تصدق بالقليل لكن المنافقين لم يسلم, لم يسلم أحد من هؤلاء منهم فمن جاء بماله كله قالوا مرائم ومن تصدق بشيء من ماله قالوا ومع ساء أن يصنع هذا الذي تصدق به فالفائدة أن المؤمن عليه أن يعمل العمل لوجه الله تبارك وتعالى ولا يلتفت إلى الناس لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك يعني العنوان لهذه الفائدة إرضاء الناس غاية لا تدرك فإن الناس لم يرضوا عن الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن الناس لم يرضوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأقول الناس عموم الناس عموم الناس يدخل في ذلك المؤمنون والكافرون والمنافقون عموم الناس أما المؤمنين فرضي الله عنهم أجمعين فإنهم كانوا أرض الناس بإخوانهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فأقول فعلى المؤمن أن يبادل بالعمل الصالح ولا ينظر إلى كلام الناس ولا يهتم بأمر الناس فإن العمل الصالح لو كان يسيرا فإن الله تبارك وتعالى يقبله إذا ما توافرت فيه الشروط كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا وكما ذكر أهل العلم أنه لا بد من توافر شرط من توافر شرطان في العمل الصالح ألا وهما الإخلاص والمتابعة الإخلاص لله تبارك وتعالى بقولي وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين والمتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أمنا عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فيشترط للعمل الصالح أن يكون موافق شرع الله تبارك وتعالى خالصا لوجهه متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من جملة الفوائد أو الفائدة الثامنة الحضر من السخرية والاستهزاء بالمؤمنين في أي شيء سواء كان كبيرا أو كان صغيرا فإن الله تبارك وتعالى لما سخر المنافقون من المؤمنين و قالوا أتحسبون أن جلاد من الأصفر كقتال العرب بعضهم بعض والله لك أن بكم غدا مقرنين في الحبال ثم بعد ذلك لما سئلوا في قولهم هذا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب فأنزل الله تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يحذر المؤمن من فلتات اللسان فإن هناك كثيرا من الناس ترى لسانه حاد على المؤمنين تراه يلمز المؤمنين والمؤمنات فطارةً يتكلم في هديهم وسمتهم وتارةً يتكلم في ذواتهم وتارةً يتكلم في أعراضهم وتارةً يقضح في دينهم فإن هذا الهمز واللمز والغمز والاستهزاء يعرض صاحبه إلى الخروج من الملة والعذو الله كذلك من الفوائد أن المنافقين سخروا من المؤمنين ومع ذلك نزلت الآية تبين أن هذه السخرية بالله وآياته ورسوله إذن سخرية المنافقين كانت من أشخاص المؤمنين لكن أشخاص المؤمنين لما تعلقت بهم أحكام الله تبارك وتعالى صارت السخريه سخريه من ايه سخريه من الدين صارت سخريه من الدين والسخريه من الدين هي سخريه من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنحذر من هذا الخطر العظيم كذلك من الدروس المستفادة من هذه الغزوه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر وهي ديار ثامود أسرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتباطأ فيطيبه شيء مما أصاب هؤلاء الذين غضب الله عليه ففيها مشروعية المرور بديار المقضوب عليهم أو الضالين ولكن سراعا لكن سراعا حتى لا يقع المؤمن أو حتى لا يصيب المؤمن شيء من عذاب الله تبارك وتعالى لذلك صح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن دخول كنائس النصارى قال لا تدخلوا عليهم فإن السخطط تنزل عليهم لا تنزل لا لا تدخلوا عندهم أو لا تدخلوها فإن السخطط تنزل عليهم كذلك في من الدروس المستفادة في غزوة تبوك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى مصرت بالرعب لمسيرة شهر فإن الروم جمعوا جموعهم وما أن سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فروا إلى حصونهم وإلى ديارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى قبل أن يلقاهم رسول صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ ابن حجر وهذه خصوصية حاصلة له صلى الله عليه وسلم على الإطلاق حتى ولو كان وحده صلى الله عليه وسلم بغير عسكره ونحن قد رأينا من شدة وبأس النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب حتى أن أبا سفيان بن الحارث في غزوة حني الناس يرمون بالسهام وبالنبال ذات اليمين وذات الشمال والرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هلموا إلي, إلي وهو ينادي للناس يا أصحاب بيعة العقبة يا أصحاب السمرة يا للمهاجرين يا للأنصار فهذا يدل أن وسلم منصور بنصر الله تبارك وتعالى فالروم لما علموا بقلومه صلى الله عليه وسلم هزموا وخافوا وهذه خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم كذلك من جملة الفوائد في تخلف الثلاثة وتسويفهم حتى فاتهم الرك الحذر من التسويف في الطاع الحذر من التسويف في الطاع وأن الحزم والمبادرة إلى طاعة الله تبارك وتعالى واستغلال الفرص هي أخلاق المؤمنين استغلال الفرص اللي هي الطاعات هي من أخلاق المؤمنين كذلك من الفوائد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيين بأن يذهب إلى مسجد الضرار وأن يحرقه وأن يهدمه يبين لنا بهذا العمل السنة في القضاء على العمل الذي يراد منه الإضرار بالمؤمنين وتفريق كلمته أنه يجوز لولي أمر المسلمين إذا كان هناك ضرار أو أمرا يفرق جموع المسلمين أنه لولي أمر المسلمين أن يستأصل هذا الأمر من جذوره. يستأصل هذا الأمر من من جذوره. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهدم هذا المسجد على الرغم أنه إيه؟ أنه مسجد ولم يرعى له حرمة ولم يحفظ له حرمة لأن الذي بناه أبو عامر الفاسق كما كان يلقب في قوم بأبي عامر الراهب، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، وأنزل في ذلك قرآنا وهو الذين اتخذوا مسجدا ضررا وكفرا وتفريقا للمؤمنين أصارا لمن حارب الله ورسوله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، وأمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم فيه أبدا، لا تقوم فيه أبدا، ففيه مشروعية. المشروعية لولي أمر المسلمين أن يزيل كل ما يفلق جمع المسلمين كذلك من الفوائد في غزوة تبوك توفيق الله تبارك وتعالى لكعب بن مالك وصاحبيه في الصدق توفيق الله تبارك وتعالى لكعب بن مالك وصاحبيه في الصدق لذلك أنزل الله تبارك وتعالى بعد قصة الثلاثة الذين خلفوا في قوله تبارك تعالى وعلى الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ومن ذكر الله تبارك تعالى بعدها قوله يا الذين الوضع اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فوصفهم الله تبارك تعالى بالصدق فهذا توفيق من الله تبارك تعالى للعبد ومصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله صلى الله عليه وعلى آل وصحبه وسلم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرر الصدق حتى يكتب عند الله صديق يقول الإمام عبد الله بن أحمد ما رأيت أبي يبكي إلا في حديث توبة كعب بن مالك ليه؟ لأن الصدق عزيز شوف كعب بن مالك أنا طبعا كنت أتمنى أن أنا أشرح القصة وكان عندي أمل أن أنا أشرح قصة غزو التبوك وأقف مع قصة كعب بن مالك ووقفات لكن قدر الله ما شاء فعل شوف كعب بن مالك وهو يقول حتى هممت أن أعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ليه من شدة ما وجد في نفسه من الحزن والهم والغم والألم الذي أصابه ويكفي أن ترى أن رجل يصدق مع الله تبارك وتعالى أو ثلاثة من الرجال يصدقون مع الله تبارك وتعالى فيكن الأمر بمقاطعتهم وهجرهم على مدار خمسين يوم لا يكلمهم أحد ولا يرد عليه وسلم أحد بل تعتزلهم نساؤهم ليه؟ لأن كان هذا من تمام توبة الله تبارك وتعالى عليه وأراد الله عز وجل أن يبين للأمة وأن يمتحن هؤلاء الثلاثة ليبين عم منزلة الصدق عند الله تبارك وتعالى كذلك من الفوائد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الثلاثة فيه دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب يعني يجوز للعالم والإمام ولمن كان سيلا في قومه أن يهجر من يعني عصى أو خالف أمر الله تبارك وتعالى إذا كان في ذلك مصلح وهو ما يسميه العلماء الزج بالهجر ما يسميه العلماء بالزج بالهجر كذلك من الفوائد في إحراق كعب بن مالك للرسالة التي وردته من ملك الغساسنة يعني فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الخلاص من الفتن في الخلاص من الفتن وأنه ينبغي على المسلم أن يغلق أبواب الفتن مهما حدث أمس حدث بعض الإخوة اتصل علي تلفونيا من القاهرة كان يناقش بعض الإخوة من إخواننا من طلبة العلم يناقش في مسألة يقول أنا سأذهب إلى الخمارات والبارات الموجودة في القاهرة أو في بعض أحياء القاهرة أذهب هناك للأمر المعروف والنهي عن المنكر فهل يعني يجوز لو ذلك فأنكر عليه بعض الإخوة قال لا تفعل لأن في هذا فتنة والقلوب ضعيفة والشبهة خطافة ولا تأمل على نفسك الفتن فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الكفار في منتدياتهم وكان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار في حجر الكعبة ويأمرهم وينهاهم وأنا أفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاتصل علي الأخ يسألوني يعني أيهم موفق للإجابة فقلت طبعا الجواب الصحيح الذي أعتقد هو أدين الله تبارك وتعالى به أنه لا يجوز للمسلم الدخول لمثل هذه الأماكن بحجة الأمر المعروفة أنه يعلم دخول مثل هذه الأماكن والإنسان ضعيف أو قد لا يكون عنده من الإيمان الذي يحمله والصدق مع الله تبارك وتعالى الذي يحميه قد يؤدي به إلى الوقوع في الفتنة ونحن مأمورون أصلا بالابتعاد عن الفتن والذهاب إلى هذا المكان قد يعرض الإنسان إلى الفتن، فيعني فار الأخ وفارت ثورته وأعرض وأغلق الخط، يعني لأنه لا يقبل إيه لسماع النصر، ولكن انظر إلى كعب بن مالك لما جاءه الكتاب من ملك غسان، وهو يقول له بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسل، قال كعب الله إن هذا أيضا لمن لمن البلاء، ثم سجر به التنور، ليه؟ لأنه يغلق على نفسه بباب تم وكما ممكن كعبد الملكه ليه؟ طيب أنا أروح أشوف هيعمل معي إيه؟ خدت بالك نعلي أجد عنده حل صح وأنا مؤمن والحمد لله وموحد وأنا لا أغلق على أغلق إيه؟ أغلق باب إيه؟ أغلق باب الفتنة بالكلين كذلك يعني من الفوائد استحباب تهنئة من تجددت له نعمة لا سيما إذا كانت نعمة شرعية استحباب تهنئة من تجدت له نعمة لا سيما إذا كانت نعمة شرعية كمن يعني أقبل على الله تبارك وتعالى تائبا يعني إذا رأيت رجل كان عاصيا لله عز وجل بأي نوع من أنواع المعاصي ثم أقبل على الله تبارك وتعالى يستحب أن تهنيئه بتوبته كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تهنئة كعب بن مالك رضي الله عن الجميع وايضا لمن تجددت عليه نعمة رجل مثلا جاء من الحج رجل جاء من العمرة يشرع للمسلم أن يقول له تقبل الله منك وأخلف عليك نفقتك ويهنئه بالقدوم من الطاعة التي يعني جاء منها كذلك من دروس المستفادة في غزوة تبوك عظم عاقبة الصدق كما يقول يعني شيخ بسامي تيمي رحمه الله فالصدق مفتاح كل خير كما أن الكذب مفتاح كل شر ويقول ابن القيم رحمه الله وفيها عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به والنجاة من شرهما به فما أنج الله من أنجى من عباده إلا بالصدق ولا أهلك من أهلك إلا بالكذب وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والناس قسمين سعداء وأشقياء والسعيد والسعداء هم أهل الصدق والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب والعياذ باله كذلك من الفوائد في هذه الغزوة نأخذ من قبول نأخذ من قبول النبي صلى الله اعترار المنافقين ظاهرا أن من أساء ثم جاءك معتذرا ظاهرا فأنت تقبل منه ولا ترد يعني إنسان أسألك لك في الظاهر وجاء إليك معتذرا فأنت تقبل منه في الإيه وتكل أمره إلى الله تبارك وتعالى يبقى إحنا نأخذ منه الإيه؟ الظاهر نأخذ منه الظاهر كما يقول ابن الجوزي ابن قيم الجوزي رحمه الله يقول وكذلك من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كان أو باطلا وتكل, وتكل سريرته إلى الله تعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في تهذيب مدارج أو في مدارج السالكين كذلك من الفوائد في هذه الغزوة المباركة أهمية النية في العمل ونأخذها من موقفي الموقف الأول موقف المنافقين عندما بنوا مسجد الضرار الموقف الثاني في الأقوام الذين لم يتمكنوا من المجيء والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعني كما قال الله تبارك وتعالى ولا على الذين إذا ما تحم لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولى وعيونهم تفيروا من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إن بالمدينة أقوام ما سرت مسيرا ولا قطعة موديا إلا شاركوكم الأجرا حبسهم الإيه حبسهم العذر ويتفرع على هذا الحديث على هذه الآية قاعدة وهي المعذور مأجور وهي أن المعذور مأجور المعذور من من كان له ورد من الطاعة أو من, من كان له دأب على الطاعة فهو مأجور عند الله تبارك وتعالى كذلك من, من الفوائد في هذه الغزوة أن حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التعامل مع المخطئ حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئ فإنه صلى الله عليه وسلم شدد على الثلاثة كعب بن مالك ومرارف بن الربيع وهلال بن أمية وترك الباقين على الرغم أن الكل قد اعتذر لكنه صلى الله عليه وسلم شدد على هؤلاء الثلاثة لحكمة كانت عنده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في معرفته بصدق هؤلاء لأنه عقب بذلك صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع منهم فقال أما هذا فقد صدق أما هذا فقد صدق ففيه الحكمة في معاملة المخطئ الحكمة في معاملة المخطئ ويقول الشاعر قسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقص أحيانا على من يرحمه ففيها حكمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قال ابن القيم فأراد صلى الله عليه وسلم هجر الصادقين وتأديبهم على الذم، وأما المنافقين فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه وهكذا يفعل الرب سبحانه وتعالى بعباده في عقوبات جرائمه فيقدم عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده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 إذا هان على الله تبارك وتعالى وسقط من نظر الله تبارك وتعالى وكله إلى نفسه بل أعطاه من النعم النعمة تلو النعمة وهذا مصداقا لقوله تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ثم ننتقل إلى يعني الحدث الرئيس من الأحداث التي كانت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة الوداع. حجت الوداع. هذه الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحج معه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أو كما قال أهل العلم حج معه أكثر من مائة ألف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيها أيضا فوائد وعظات وعبر. نستخرج منها جملة من الفوائد والعظات والعبر لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. وأنبه طبعا أنني أذكر هذه الفوائد والإخوة يقومون بقراءة النص من الكتاب وإنزال هذه الفوائد على إيه على القصة في الكتاب وما تركته ما بين غزوة تبوك إلى حجة الوداع يعني أنصح بقراءته فقط وعند الاختبار أنا لن آتي من هذه الأماكن بأسئلة لكن أنصح بقراءته لأنه لا يعني يصح أن تمر على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرور الكرام اقرأ هذا الكلام واستفد منه لعل الله عز وجل أن ينفعك به ففي الدروس والفوائد المستفادة من حجة الوداع في خروج أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أميرنا الحج في السنة التاسعة فضيلة ظاهرة لابي بكر الصديق تأمير النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق في السنة التاسعة للحج فيها فضيلة ظاهرة لإيه لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وفي خروج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر فظيلة أيضا لعلي بن أبي طالب فظيلة أيضا لعلي بن أبي طالب أيضا من الفوائد أن حج أبي بكر وإبلاغه علي كان تمهيدا لحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمقصود منه تطهير مكة من الشرك والمشركين حتى إذا حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد في مكة شركا ولا مشركا لمجد في مكة شركا ولا مشرك كذلك من الفوائد أن إبلاغ البراءة من المشركين التي حملها علي رضي الله عنه أرضاه كانت لمرة واحدة وتحققت بها الغاية وهي تطهير مكة من الشرك والمشركين وبالتالي لا يشرع تكرارها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع ولم يأمر عليا ولا غيره بالبراء اللي هو في أول سورة إيه؟ براءة من الله ورسوله الذين عهدت من المشركين فسيح في الأرض أربعة أشهر إلى آخر الآيات هذا دليل على إيه؟ هذا دليل على أن الإعلان هذه البراءة يكفي إيه؟ يكفي لمرة واحدة كذلك من جملة الفوائد الوفاء بالعهد الذي التزمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للمشركين فمن كان له عهد فهو إلى مدته كما أمر الله سبحانه وتعالى بقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والنبي صلى الله عليه وسلم خير من طبق هذا القرآن في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهو القائل في صفات المنافقين وإذا عاهد غدر لكن المؤمن إذا عاهد وفة لكن المؤمن إذا عاهد وفى لذلك امتدح الله تبارك تعالى الذين يفون بعهدهم فقال والمفون بعهدهم فالوفاء بالعهد من سيماء ومن سمات ومن المؤمنين كذلك من الفوائد في حجة الوداع التعليم بالقدوة التعليم بالقدوة فقد كان من مصالح خروج النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أصحابه بالقدوة فقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم فيشرع للإمام ويشرع لمن يغصدر لتعليم الناس أن يعلم الناس بالقدوة أن يقتدل الناس به كما فعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما صلى بالناس لصلاة الجنازة ثم جهر بالقراءة فلما قيل لو في ذلك قال أردت أن تعلموا أنها السنة وفي رواية إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا أنها السنة في يستطيع الإنسان أو يستطيع الإمام أن يفعل ذلك إيه جهرا ليعلم الناس أمر دينهم كذلك حرص صحابة رضي الله عنهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد اجتمع له صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة ما لم يجتمع من قبل يعني اجتمع في هذه الحجة عدد لم يجتمع من قبل فكان في ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من جملة الفوائد في هذه الغزوة التدرج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في إذهاب ما في قلوبهم من أمر الجاهلية في تحريم العمرة في أشهر الحج حيث أمرهم أن يفسخوا الحج بالعمرة أمر تخير، ثم أكل عليهم بعد ذلك ثم قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقط الهديى وجعلته عمر ما سقط الهدي ولا جعلته فجعله أمراً انزامياً لمن لم يسق الهدي في قول الله سلام لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقط الهدي فجعله أمراً إيه أمراً انزامياً لمن لم يسق له لمن لم يسق الهدي كذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة التي تبين عظم حق المسلم وحرم دمه وماله وعرضه وأنه مصان لا يجوز انتهاك شيء منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أموالكم ودماؤكم إيه؟ عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم إيه؟ في بلدكم هذا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهنية موضوع تحت قدمي؟ نعرف الإعراض عن التشبه بالكفار ليه؟ لأنه من أمر كذلك تقاليد الجاهلي حكم الجاهلي حمية الجاهلي عصبية الجاهلي تبرج الجاهلي رمل الجاهلي فكل شيء من أمر الجهلية موضوع تحت قدمي صلى الله عليه وسلم والمقصود بقول صلى الله عليه وسلم موضوع تحت قدمي، أي أنه لا فائدة منه ولا قيمة له ولا وزن له فإذا ما جاء الدين ذهبت الجاهلية كلها ليه لأن الإسلام يحتوي كل شيء لذلك قال الله تبارك وتعالى كما سنبين في قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه ورضيت لكم الإسلام دين كذلك من جملة الفوائد تحريم الربه والمبادرة فورا إلى تركه تحريم الربه والمبادرة فورا إلى تركه وأن الداعية عليه أن يبدأ بنفسه أولا وأن الداعية عليه أن يبدأ بنفسه أولا كذلك من جملة الفوائد الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمراءكم تدخلوا جنة ربهم طبعا ولات الأمر المقصود بولاة الأمر من شرعين أما من غلب المسلمين وأما من يعني على المسلمين بسيفه فطاعته طاعت إجبار ليس الطاعته طاعت إيه رضا مطيع طاعت الإيه الإجبار ليس لما لا نطيع طاعة الإيه الرضا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو من عاش منهم في طاعة الحجاج بن يوسف الثاقفي في طاعة الحجاج بن يوسف الثاقف كذلك من جملة الفوائد التحذير من الغلو في الدين وأنه سبب من أسباب الهلاك وأنه سبب من أسباب الهلاك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذر أصحابه من الغلو حتى في الجمرة حذر أصحابه من الغلو في الجمرة ابن القيم رحمه الله يقول كلام رائع أنا سأقرأه عليكم والله لأن هذا الكلام يعني كلام يعني خرج من عالم نحير ولا مزيد على كلام يقول ومن كيده هؤلاء الشيطان أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها قوة الاقدام والشجاعة أو قوة الإنكفاف والإحجام والمهان فإذا رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به وإن رأى الغالب يعني على النفس عليه قوة الإقدام وعلو الهم أخذ يقلل عنده المأمور به يعني شايف واحد محافظ على الصلاة الخمس ويقوم يتوضى أو قبل الأزان عمل نفسه وقت فيبدأ إيه؟ يقلل أهمية الإيه؟ المأمور به فمثلا يقول له إيه صلاة الجماعة من السنن المستحبة أو من السنن المؤكدة ليست سنة ليست واجبة فيقلل عنده أهمية الإيه؟ أهمية المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه محتاج معه ده طبعا هذه دي صورة, دي صورة ثانية صورة أنه يقلل من أهمية, الإيه؟ من أهمية الأمر أو يبالغ له فيه حتى يقع في الحرج الإيه؟ الشرعي وأنه محتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقص للأول ويتجاوز بالثاني كما قال بعض السلف ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يباني بأيهما ظفر زي إخواننا المصاب بوسواس قهري يؤف يطوضه من الضفر عصر ومن العصر للمغرب ومن المغرب للعشاء ففوت الله صلوات ليه هو عايز بلغ في إيه عايز بلغ في الوضوء بلغ في الطهار لأنه يعلم أنه مأمور بالطهار فالشيطان ينزغ له بالإفراط فيعني في يزيد في الأمر فيفوته الخير كل الخير يقول وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي والقليل منهم جدا الثابت على الصراع الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال قبله صلى الله وسلم وقال قبله شيخ الإسلام بن قال فإن الشيطان قصده أن يحلف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى أي الشقين صار ليه؟ لأن الإسلام وصل إفراط أو تفريد إفراط إفراط هل هو الغلو أو تفريد ماشي؟ فنقف عند هذه الفائدة حتى يعني يفرغ من الأثر فأيضا من جملة الفوائد في هذه أو في هذا الحدث وهو حجة النبي صلى الله عليه وسلم استغلال المناسبة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو استغلال المناسبات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بلقط الحصى ثم أخذ يعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يقطون هذه الحصى ويقول يأمرهم بعدم الغلو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك استغلال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمع من الناس وتعليمهم, وتعليمهم أمر دينهم وأصول التوحيد وهم ببادئه حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الكثير من العلم كذلك من جملة الفوائد في نزول قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي في حجة الوداع لنا أن نتساءل ما المقصود بالنعمة أذلك في أمور في أمور الدنيا أم في أمور الآخرة. أما أمور الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الجمل وينام على الحصير الذي يؤثر في جمل في جنبه ويمر عليه الهلال تل والهلال تل والهلال لا يوقل في بيته نار وإنما كان طعامه الأسودان كما قالت عائشة الطمر والماء وهكذا كان صحابته فالكمال هنا في تمام النعم هو الكمال الأخروي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فإكمال النعمة هنا إكمال النعمة الأخروية وهي الآخرة لمن فاز بها وسعد سعادة أبدية لا يشقى بعدها أبدا ففي قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعمة الله عز وجل على المؤمنين الصادقين المحبين المتمسكين السالكين طريق الله تبارك وتعالى من جملة الفوائد في تقبيل عمر رضي الله عنه أرضاه للحجر الأسول في قوله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك قال الحافظ ابن حجر قال الطبري إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام فخشى عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعله في الجاهلية، فصرح بذلك بقوله: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. كذلك أيضا يقول ابن حجر وفي هذا وأدفأ إذا أخرى التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع. التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع في ما لم يكتشف للإنسان معانيه وهذه قواعد عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من الفوائد في قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين ثلاثاً ثم قال رحم الله المقصرين فيه أسلوب دعوي وهو الترغيب والحث على فعل الطاعة الترغيب والحث على فعل الطاعة فقدم الأولى فالأولى فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الحلق على التقصير ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثم دعا للمقصرين كذلك من الفوائد من قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين كانوا يسألونه عن يوم العيد عن تقديم بعضهم بعض أعمال الحج فكان صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج فيها يسر الشريع فيها يسر الشريع فالبي صلى الله عليه وسلم ما خير صلى الله عليه وسلم يومها بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم ومنها قول صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر كذلك من جملة الفوائد الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا بأبي هو وأمي وذلك يتضح من موقف عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما ضربها الحيض واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تتمكن من العمره مفردة فأرسل معها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يطيب خاطرها أرسل معها عبد الرحمن وأبي بك إلى التنعيم حتى تطهر حتى إذا طهرت وعادت إلى استكمال عمرتها رضي الله عنها وأرضاه فيبين ذلك رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي من جملة الفوائد في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة عودته في طريق عودته إلى المدينة أكد على مكانة الكتاب الكريم والاعتصام به والسنة النبوية وأكد على الأمر أو شدد الأمر في الأخذ بالكتاب والسنة فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فأمر بالكتاب وأمر بالسنتي أن يتمسك المسلم بهما فإن الأمر بهما في حجة الوداع تأكيد لما جاء فيهما من آيات وأحكام وعباط وعبر منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك من جملة الفوائد في خutべته صلى الله عليه وسلم إثبات حقوق آل البيت إثبات حقوق آل البيت لأن البس accountant كان من جملة وصايا قوله: أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة وآل عليه وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبن الحارث بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم من آله كما قال العلماء وأهل السنة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمونهم وادعون لهم لأن محبتهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرامهم إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه أما من خالف ذلك ولم يستقم على أمر الدين فإنه لا تجوز موالاته ولا اتباعه على أمر خالف فيه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم الفائلة الأخيرة في حجة الوداع نلحظ كثرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل كل مناسبة على حد فكان يستغل مثلاً رمي الجمرات فيخطو في أصحابه يستغل الوقوف بعرفة فيخطب في أصحابه يستغل يوم النحر فيخطب في أصحابه صلى سلم فيوضح لنا أن البي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الأسلوب الأمثل في وعظ وتوجيه وتربية هذه الأمة تربية نبوية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نستفيد منها أن الداعية إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يستغل الأوقات المناسبة في جمع الناس لتبيين, لتبيين أمور الدين وأنه لكل مقام مقال وأنه لكل مقام مقال بمعنى رجل مثلا دوعي إلى عرس ليتكلم أو يكلم الناس في الدين أو كلمة في الدين هل يليق مثلا بالدعية إلى الله تبارك وتعالى في هذا العرس أن يكلم الناس عن الجنة وعن النار أو يكلم الناس عن الموت وعن عذاب القبر لا طبعا مش بالمناسب أبدا أنت في عرس ذكر الناس بأن هذا الفرح يعني فرح من أفراح الدنيا وهناك أفراح أعظم منها الفرح بالآخرة والفرح بالجنة كلم الناس عن الجنة كلم الناس عن رحمة الله تبارك وتعالى حدثهم عن الحور العين حدثهم عن أنهار الجنة عن أشجار الجنة عن السعادة الأبدية التي يجر ليه؟ لأن هذا يناسب الإيه؟ يناسب المقام مثلاً رجل في جنازة هل يليق مثلاً بهذا الرجل الذي هو في جنازة أن يكلم الناس حال الجنازة عن عذاب القبر فقط؟ يعني عذاب القبر وما يقع في القبر فق... لا ليه الترغيب والترهيب مطلوب لأن قد يفهم البعض أنك تف... أن هذا من باب الفأل أو أنك يعني زي نحن بنقول تفول على مين على الميت النوى من أهل النار خطبا بالك فالدعية يختار الوقت المناسب في ال... الكلام المناسب في الوقت المناسب وأن لكل مقام مقال وأن لكل مقام مقام واحد داخل مثلا على مريض يعود يقول له شفاك الله عفاك ولا بأسطهور طهور الله أن يمسح عليك بيميني الشفية ولا يقول له إيه ما تقلقش أنا كان ليه واحد صاحبي كده ومات أنا أرى كان ليه واحد صاحبي كده هو يدوب خد ثلاثة أيام وخلص الحمد لله مات على طول لا لكل مقام إيه لكل مقام مقال واحد دخل على واحد مصاب بمرض ويعرف أن هذا المرض خطير يعني يصبره ويقول له أبشر وأصبر وأنت عاقبتك إلى خير وأمرك إلى خير ويذكره بعقب الصابرين ويذكره بعقب المحتسبين عند الله تبارك وتعالى مش يبدأ يقول له كلام غير مناسب فالفائدة هذه الفائدة أن لكل مقام مقال أختم وبعد صلاة العصر إن شاء الله نستكمل الحديث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر ما يعني نقف عليه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه سلم وسالمين مزيدك من الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وناقةب المتقين والصلاة والسلام على سيد المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم وسالمين الله مصلى على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد فكما قلنا هذا المجلس سميناه بختم الفوائد بختم الفوائد من سيرة النبي الأمجنى فنتكلم في آخر المباحث في هذا الكتاب الطيب المبارك نور اليقين سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونلخص حدثا من أهم الأحداث التي مرت بالأمة الإسلامية بل هو أعظم حدث مر في التاريخ وهو وفاة نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سنتناول هذا المبحث نتكلم في وفاته صلى الله عليه وسلم والدروس والعظات والعبر المستفادة من وفاته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع بعد أن نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وكانت نعيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بدأت تظهر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبارات التوديع وبدأت تظهر عليه صلى الله عليه وسلم أفعال تنم على أنه راحل صلى الله عليه وسلم وأنه مفارق لهذه الحياة فكان منها قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعل لا ألقاكم بعد عامي هذا ففي نهاية شهر صفر من العام الحادي عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلى الله عليه وسلم يشق صداعا في رأسه وأخذ يثقل به المرد وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاه إني لا أثر التي أكلت بخيبر إني لا أثر الأكلة التي أكلت بخيبر وكان اليهود كما تعلمون دعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، ثم علم أنه صلى الله عليه وسلم يحب من أشياء الذراع، فدس فيها السم وزاد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأكل من هذه الشاه وكان معه بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم فلاك منها لوكه، فمات منها في الحال. أما رفوزة صلى الله عليه وسلم، فأنتق الله عز وجل الذراع، وقالت يا رسول الله إني مسمومة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد جرى بعض ريقها في فم النبي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تفاقل به المرض وبدأ يزداد عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأوصى صلى الله عليه وسلم بجملة من الوصايا. فكان مما أوصى به صلى الله عليه وسلم كما روي البخاري أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب وكانت هذه وصية من وصال الله عليه وسلم وأوصى صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم بأبه وأمه وأوصى صلى الله عليه وسلم بالرجوع والاعتصام إلى الكتاب والسنة وأوصى صلى الله عليه وسلم بإنفاذ بعث جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه وأوصى صلى الله عليه وسلم بالأنصار خير وكان من آخر وصياه صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وكان من جملة وصياه صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء الله الله في النساء فإن لكم أخذتمهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن فانكم اخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله الله الله في النساء وكان من اواخر ما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ألا إني انهاكم عن ذلك الا اني انهاكم عن ذلك وامر صلى الله عليه وسلم باخراج اليهود من جزيرة العرب أمر باخراج المشركين عامه وأمر بإخراج اليهود خاصة من جزيرة العرب وخطب صلى الله عليه وسلم لأصحابه كالمودع المحذر لهم من التنافس على الدنيا لألا تهلكهم كما أهلكت الأمم من قبله حتى زاد عليه المرض بأبيه وأمه فاستأذن زوجاته الطيبات الصالحات الطاهرات القانتات العاففات اللواتي هن أم المؤمنين استأذن صلى الله عليه وسلم أن يمرر في بيت عائشة فإنها كانت من أحب النساء إليه بأبي وأمي فأذن له لعلمهن أن هذه رغبته صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض فقال لأصحابه ومن حوله وفيهم عمر بن الخطاب قال لهم هل أم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال عمر رضي الله عنه قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله فاختلفوا فمنهم من يقول يعني قربوا للرسول صلى الله عليه وسلم كتابا يكتب لنا ومنهم من يقول لا تقربوا له فإن الوجع يرحمكم الله فإن الوجع قد نزل به فلا زال الاختلاف عند رأسه صلى الله عليه وسلم حتى قال لهم قوموا عني ولم يستطع أن يكتب أن يكتب لهم صلى الله عليه وسلم شيئا غير أن وصاياه كلها كانت وصايا شفوية منه لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وقبل يوم من وفاته بابي هو أمي تصدق بدنانير كانت عنده وقال إن معاشر الأنبياء لا نورف ما تركناه صدقة وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول للعام الحادي عشر من هجرته صلى الله عليه وسلم وعند الضحى نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب الله عز وجل على بني آدم وتحقيقا لقوله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون وكما قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا لأحد من قبلك الخل أفئم التفهُم الخالدون وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت فنزل به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما ينزل ببني آدم من الموت فقر ب صلى الله عليه وعلى آله وصحب وسلم رقَّه كان فيها شيئا من الماء، فكان يمسح بها وجهه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. اللهم أعني على سكرات الموت. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشير بإصبعه إلى السماء ويقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عليه صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت أو في سياقات الموت فنظر فإذا بيده سواك فقالت عائشة يا رسول الله ولينه لك فأشار إليها صلى الله عليه وسلم النعم حتى قالت عائشة إن من نعمة الله عز وجل علي أن خال طريق ريقه صلى الله عليه وسلم فقد ألنت له هذا السواك فجعل صلى الله عليه وسلم يستاك به وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم الرفيق الأعلى, الأعلى حتى مات صلى الله عليه وسلم وحجره في رأس عائشة ورأسه في حجر عائشة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تصرب هذا النبأ هذا النبأ العظيم وهذا الخط الجليل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من لم يصدق الخبر كعمر رضي الله عنه وأرضاه وقف يهذي ويقول والله ما مات إن يألا غشية كغشية موسى وسوف يعود يقطع رقاب المنافقين الذين يزعمون أنه مات صلى الله عليه وسلم وفي بعض الآثار أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من لم يتحمل هذا الخبر فقائل يقول اللهم إن كان هذا الخبر صدقا فأمتني إليه ومن من يقول اللهم إن كان هذا الخبر صدقا فأعم بصري حتى لا أرى مشهد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك والناس في حيرة كأنهم في محزنة عظيمة بل كانوا في محزنة عظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر رضي الله عنه يهز بهذه الكلمات وهو يقول والله ما مات والله ما مات إن هي إلا غشية كغشية موسى أما أبو بكر رضي الله عنه فكان في السلح في أعالي المدينة فلما علم بذلك الخبر دخل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو مسجا ببردة فقبله بين عينيه وقال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله ثم خرج على الناس وهو يقول لعمر رضي الله عنه وأرضاه على رسلك أيها الحانف على رسلك أيها الحانف ثم نادى في الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات خرج عمر خرج وعمر يكلم الناس وهو يقول اجلس يا عمر اجلس يا عمر فانصرف الناس إلى أبي بكر الصديق ثم تلا عليهم قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله تبارك وتعالى الشاكرين وعمر رضي الله عنه يقول والله لك أني أسمع هذه الآية في أول مرة لك أني أسمع اول لك أني أسمع هذه الآية لأول مرة حتى قيل أن عمر رضي الله عنه أرضاه قال لأبي بكر هذه آية من كتاب الله يا أبا بكر قال نعم يا عمر نعم يا عمر يقول عمر فوالله ما هو إلا أن سمعت فما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلا هذه الآية حتى ما تقل ما تقل رجلاي وهويت إلى الأرض وعلمت عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. واجتمع الناس بقية ذلك اليوم يوم الاثنين في ضحى هذا اليوم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وانتهوا إلى بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه قد عقد العزم أو نوى ذلك بل إن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه كان يرشح واحدا من الستة أكبر كبار الصحابة من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو بكر وفيهم عمر رضي الله عنه وفيهم أبو عبيدة وغيرهم من أهل المشورة الذين كان يستشيرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فزور عمر رضي الله عنه في نفسه كلاما ولكن أبا بكر وقف وارتجل الكلام يقول عمر رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده ما زورت في نفسي كلمة إلا قال أبو بكر مثلها أو أحسن منها ارتجالا وكان هذا دأبه رضي الله عنه وأرضاه ثم قام عمر رضي الله عنه وأرضاه وأمسك بيد أبو بكر الصديق وقال أيها الناس بايعوا فبايع الناس أبا بكر على بيعة عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين لما بوئ أبو بكر بالخلافة بعد رسول الله سلم أقبل الناس على جهاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذلك في يوم الثلثاء وفي المسند أن أبا عسيب قال يعني شهدوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا كيف نصلي عليه؟ قالوا نصلي عليه أرسالا أرسالا. فكانوا يصلون عليه جماعات جماعات يدخلون من الباب فيصلون ثم يخرجون من الباب الآخر. ثم دفن أو حار الناس أين يدفر رسول, رسول صلى الله عليه وسلم؟ فأخذتهم غشية فكأن قائلا يقول لهم أو قال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي مات إلا دفن في المكان الذي قبر فيه ما من نبي مات إلا دفن في المكان الذي قبر فيه فحفروا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاه ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يقول أنس رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء من المدينة كل شيء ولما كان اليوم الذي مات فيه بأبه وأمي أظلمت المدينة، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، كيف يتصرف هؤلاء بعد أن ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تصرفون وقد دفنوا بأيديهم القائل الأعلى وقد دفنوا بأيديهم سر الهداية العظمى والمنة الكبرى التي من الله عز وجل عليها على الأمة الإسلامية بها كما قال الله تبارك وتعالى في بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإرساله نبيا من الأميين في أصحاب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجدوا أن هذه القلوب قد أنكرت هذا الأمر لا تستطيع القلوب ولا العيون ولا الأبصار أن تنظر إلى المحراب ولا تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستطيع القلوب أن تتحمل أن يأتي عليها اليوم الذي تحتاج فيه إلى المساءلة أو إلى المشافة أو إلى طلب من أمر من أمور الدنيا حتى يأتوا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتخيل أنهم يأتون ولا يجدونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي من الله عز وجل على الناس ببعثته كما قال الله تبارك تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم كتاب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فهذه كانت منة من الله تبارك وتعالى يقول ابن حجر غير أنهم تغيرت قلوبهم لأنهم وجدوا ما لا يعهدون ونظروا إلى ما لا يتخيلون ووجدوا ما لم يكونوا يعلمون وهو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يمدهم بالعلم والأدب والحلم صلى الله عليه وسلم الذي كان الأمنة لأصحابه صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من قوله النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أصحاب ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمة ما توعا وقوله صلى الله عليه وسلم أن أمنة, آمنة لأصحابي يعني من الفتن وأصحابه أمنة لأمته يعني أيضا من الفتن فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الفتن ما يعدون أو ما قدر الله عليهم وإذا ذهب أصحاب النبي جاءت هذه الأمة من الفتن ما قدره الله تبارك وتعالى لها كما قال النووي غيره كما قال النووي وغيره في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم مات صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب وارتد من ارتد ممن أنكر الزكاة وممن حارب المؤمنين والمؤمنات وممن وقف لدين الله عز وجل بالمرصاد وممن خرج على هذا الدين لكن الله تبارك وتعالى قيد لهذه الأمة أبا بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذي النورين ثم علي رضي الله عنه ثم مات لهم من الخلفاء الراشدين الذين أقاموا الدين والذين نصروا الله ورسوله وقاموا بأمر الله عز وجل خير قيام الذين نصروا دين الله تبارك وتعالى وفتحوا البلاد ومصروا الأمصار وأدخلوا الناس في دين الله عز وجل أفواجا فكانت هذه نعمة من الله تبارك وتعالى ومنة العظمى وهناك دروس مستفادة يشق على نفسي الآن أن أتكلم في دروس وعظات وعبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكن هذه سنة الحياة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعيشها أو أن نحياها أن هذه الحياة ما هي إلا دار ابتلاء, دار ابتلاء واختبار وامتحان وما منا إلا هو سيرحل عنها لكن السعيد هو الذي اغتنم عمره في طاعة الله تبارك وتعالى لكن السعيد هو الذي عمل بمرضات ربه تبارك وتعالى لكن السعيد هو الذي ابتعد عن مصاخه ربه جل وعلا لكن السعيد هو الذي ترك في هذه الحياة بصمة قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى ويسأل بين يديه سبحانه وتعالى فالفوائد والعبات والعبر المستخرج من وفاته صلى الله عليه وسلم أولها كان صلى الله عليه وسلم حرصه صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت أن يوفي لكل زوجة من زوجاته بحقها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحرصه صلى الله عليه وعلى العدل بينهن حتى أنه لما تثاقل عليه المرض كما ذكرنا استأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي ذلك تعليم لمن كان له زوجتان أو أكثر الحذر الحذر من الحيف والحذر الحذر من تضييع حقوق البيوت لا يأخذ بيت من بيت حق ولا تعطي لبيت أكثر من بيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على ذلك وكان ذلك مثالا صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أن يلث الله الأرض ومن عليها كذلك من جملة الفوائل فضيلة خاصة لعائشة رضي الله عنها أرضاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها عند موته أن تكون آخر نسائه أو أن يكون هو صلى الله عليه وسلم آخر أيامي التي قضاها في بيتها وأن يمر عندها بل كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يسأل أين أنا غدا أين أنا غدا يستعجل اليوم الذي يأتي فيه بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كذلك في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أربع فضائل لأبي بكر الصديق وأربعة خصائص للأبي بكر الصديق أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله بكأب بكر يقول الراوي فقلنا ما يبكي هذا الشيخ يكون يكون الله تبارك تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان صلى الله عليه وسلم هذا هو العبد كما قال أبو سعيد الخدري فكان أبو بكر أعلمها وكان أبو بكر أعلمنا بذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرحل فهذه فضيلة ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا لكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه كذلك في مرض موته صلّى الله عليه وسلم لما حضرت الصلاة وقال صلى الله سلم مروا أبا بكر فليصلب الناس قالت عائشة رضي الله عنها خوفا على أبيها من أن يتشائم الناس منه يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلب الناس فصلى أبا بكر رضي الله عنه أرضاه بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك من الخصائص والفضائل التي ميز بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبو بكر وابنه فأعهد أن يقول القائل أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون إلا أن تكون الولاية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فكانت هذه جملة من الخصائص لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كذلك في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو مولا من الموالي لا يصل سنه إلى عشرين سنة وفي الجيش أبي بكر وعمر وأن يجعله أميرا على عام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم من فيهم من أهل قريش وفيهم من فيهم من أهل بدر وفيهم من فيهم من أهل بيعة العقبة، وفيهم من فيهم ممن شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها، إن ذلك ليبين أن هذا الدين عظيم يعلم للناس أقدارهم ويعلم للناس منازلهم، وأن الله تبارك وتعالى يساوي بين عباده لأن الله عز وجل قال يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كذلك فضل الشباب وقوة الشباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أسامته وكان شابا قويا فتيا رضي الله عنه وأرضاه لإمارة هذا الجيش كذلك من الفوائد التي نستفيدها من هذا الج من هذه من هذا الحادث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فضل أسامة رضي الله عنه وأرضاه حيث اختاره صلى الله عليه وسلم وزكاه تزكية العملية بأن جعله على هذا الجيش وهو الحب بن الحب الذي كان صلى الله عليه وسلم يقول وإن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده عن أبيه يقول ذلك صلى الله عليه وسلم ذلك من الدروس المستفادة اختلاف الصحابة بين يدن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أو في مرض موته صلى الله سلم يؤخذ منها آداب والزيارة، وأنه لا ينبغي لنا أن نختلف عند المريض لا سيما عندما نزل به الموت حتى لا نغير عليه ولا نبدل عليه وحتى لا نشغله عن قول لا إله إلا الله وحتى يختم له بخير ففي ذلك العظة والعبر لمن حضر مريضا لا سيما من كان في شدة المرض ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أن لا نطيل الجلوس عند المريض الذي نزل به المرض أو الذي اشتد به المرض فإن ذلك يؤلمه أو أن ذلك يفوت عليه الخير الكثير من ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر حاله وكتابة الوصية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال مرضه فلا نطيل الجلوس عنده كذلك يؤخذ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحذيره صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم من الدنيا ومن المنافسة فيها قال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها يعني من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم ففي ذلك تحذير النبوي عن أن يقع الإنسان في منافسة هذه الدنيا أو في حب هذه الدنيا فينافس الناس عليه كذلك آخر وصياه صلى الله عليه وسلم الصلاة, الصلاة الصلاة الصلاة فليحافظ على هذه صلاة كل من رضي بالله ربًا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك من جملة وصاياه صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم اتق الله فيما ملكت أيمانكم وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فالجوعمه مما يأكل واللبسه مما يلبس ولا يكلفه إلا ما لا ولا يكلفه ما لا يطيق فإن كلفه فليعنه فذلك تمام العدل منه صلى الله عليه وسلم أن يسمي الخدام إخوانا ولا يفرق بين خالما ومخدوم لأننا سواء عند الله تبارك وتعالى وإنما المفضل من كان أتقى لله عز وجل كما قال الملك سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم كذلك من جملة الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد وتحذيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ذلك لبيان خطورة عبادة القبور وخطورة الشرك على هذه الأمة وأن هذا الشرك ما جاء إلى هذه الأمة إلا دمرها وأنه مناف لتمام رسالة التوحيد التي بعث بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين ما قال واحد منهم لقومه إلا أن قال عبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وقول ربنا تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال ابن عباس ما ورد في القرآن القرآن الكريم من العبادة فمعناه التوحيد ما ورد في القرآن الكريم معناه العبادة إلا كان معناه التوحيد كذلك في لعن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى باتخاذهم القبور مساجد بيان حقيقة عداوة اليهود والنصارى للمسلمين كما قال الله تبارك وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال الله تبارك وتعالى محذرا منهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، وقال الله عز وجل ولنطر الله عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى غير هذه الآيات، فعداوة اليهود والنصارى عداوة ظاهرة، وإن أظهر لنا الرض، وإن أظهر لنا التسامح، لكنهم هم الأعداء كما قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله لا نرضى عنهم ولا نميل لهم ولا نتودد إليهم ولا نحبهم ولا نتقرب إليهم بشيء من القربان ولكن نعاملهم بمعاملة الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين بل أن تبروهم وتقصطوا إليهم فنحن نقصط إليهم ونبرهم ونبرهم لأمر الله تبارك وتعالى بذلك ما عدم الميل القلبي إليهم ولا التشبه بهم في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في أعيادهم ولا في مناسبتهم ولا في أحكامهم وتحكيمهم فإن لنا شرعا كما قال الله تبارك تعالى لكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجة فشريعتنا الإسلام ومنهجنا منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك من الفوائد في مصيبتنا في في وفات نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة قال صلى الله عليه وسلم من نزل به مصيبة فأراد أن تخف عليه فليذكر مصيبته فيه فإنها من أعظم المصائب فإن أعظم المصائب على الحقيقة وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ففي صحيح البخاري أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قال أحدهما لصاحبه انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها وأم أيمن هي حاضنة أو مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما أتياها وجداها تبكي بكاء شديدا فبكى أبو بكر وبكى عمر رضي الله عن الجميع فقال لها أو قال أحدهما لها يرحمك الله أما تعلمين أن ما عند الله خيرا لرسول الله؟ قالت والله ما أبكي على ذلك ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء لبيان حب الصحابة للوحي المتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ففي وفاته صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب التي منيد بها الأمة وهي أعظم مصيبة على الإطلاق كذلك من الفوائد. التي نخرج بها من هذه الحادثة وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قروجه صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا وقد صدق بكل ما عنده من المال بل وفاته صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير يبين لنا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهد والبر والورع وأنه كان أبعد الناس عن طلب هذه الحياة الدنيا وخير قد خير صلى الله عليه وسلم أن يجعل له الجبال ذهبا فأبى ذلك وقال بل أعيش عبدا شكورا فكان عبدا شكورا كما قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا كذلك من الفوائد أن النبي أن الأنبياء لا يورثون ولا يتركون مالا ميراثا لأحد إنما ميراث الأنبياء العلم فحري بطالب العلم حري بكم وأنتم طلبة العلم وأنتم حملة الرسالة وأنتم نور الهداية وأنتم أمل هذه الأمة حري بكم أن تأخذوا العلم الصحيحة وتنشرونه في الناس لا تتقاعسوا ولا تتكاسلوا فإن الله تبارك وتعالى سائل كل راع عن ما وأنتم أنتم أمل الأمة في تبليغ هذا الدين وحمل الناس على دين الله تبارك وتعالى أنتم الآن في هذه المرحلة السنية وها في هذه المرحلة العمرية تتعلمون لتعملوا ولتعلموا الناس وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه فهي الوصية العظمة، وهي المنة الكبرى التي امتن الله تبارك وتعالى عليكم بها فحملوها للناس وعلموها للناس حتى تصلوا وتعرفوا الناس بالله تبارك وتعالى وأشرف المنازل بل أعلاها عند الله تبارك وتعالى مقام الأنبياء كما قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بشرط أن يكون على علم وعلى بصيرة كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قال أهل التفسير البصيرة العلم فحري بكم من الآن أن تتعلموا وأن تجدوا وأن تجتهد في طلب العلم وفي تحصيله وفي تبليغه للناس حتى نعذر إلى الله تبارك وتعالى إعذاراً تاماً وحتى يكن لنا عند ربنا تبارك وتعالى شفاعة حسنة يشفع لنا تشفع لنا عند ربنا تبارك وتعالى في طلبنا للعلم وفي تبليغه للناس ومن جملة الفوائد أن الدعوة لا ترتبط بأشخاص مات النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل أبو بكر من بعد ومات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وتحمل عمر من بعد ومات عمر وتحمل عثمان ومات عثمان وتحمل علي ومات علي ولا زال الخلفاء تل والخلفاء يتحملون والإسلام ينتشر فالدعوة لا ترتبط بشخص مات النبي صلى الله عليه وسلم لكن الكتاب والسنة باقيان فعلينا أن نستمسك بالكتاب والسنة. علينا أن نستمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنقول دائما الدعوة أبقى من الداعية الدعوة أبقى من الداعية فاحرصوا يرحمكم الله على أن تكونوا هداة مهتدين على أن تكونوا مشاعل الهداية والنور للبشرية واعلموا أنه ما من أثر طبعه في هذه الحياة الدنيا إلا ستجده بين يد الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وما تفعلوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فالدعوة أبقى من الداعية قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلم على عقبيه فلن يمر الله شيئا قال القرطبي رحمه الله فأعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن الرسل ليست بباقي في أقوامها وأنه يجب التمسك بما جاءت به الرسل وإن فقلت الرسل وإن مات الرسل أو قتل الرسل فهم فالأولى بهم أن يتمسكوا بما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المؤمن يوقن بأن الله عز وجل يحفظ الكتاب ويحفظ السنة كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون حفظ الكتاب وحفظ السنة حفظ القرآن بحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن وحفظ السنة بحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السنة ثم نقلها واحدا بعد واحد من واحد إلى الثاني إلى الثالث حتى تواتر النقل بالقرآن وتواتر النقل بالسنة النبوية الصحيحة على صحيب أفضل الصلاة وأتم التسليم ميزت هذه الأمة بما لم تميز به أمة قبلها ميزت هذه الأمة بالإسناد الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا في حفظ هذا الدين فنقل الدين متواترا نقل الكافة عن الكافة حتى وصل إلينا الآن كأنه غض طريا كأنما نزل بالأمس كذلك من جملة الفوائد الحذر والحذر الحذر من الاختلاف فإن الرزية كل الرزية فإن الرزية كل الرزية في أن, تختلف في أن تختلف الأمة لا سيما بعد وضوح المنهج من الكتاب والسنة فالحذر الحظر من الاختلاف كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ما أراد أن يكتب وذلك لاختلافهم ولغطهم عنده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول العلامة ابن حجر في الحديث دليل على أن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير كما وقع في قصة الرجلين الذين تخاصما، فرفع, فرفع النبي صلى الله عليه وسلم تعيين ليلة القدر إنما وقع ذلك بسبب الاختلاف الذي يختلف به الناس فانحذر الحذر من الاختلاف، ولما وقع الاختلاف بين أبناء هذه الأمة نزعت هذه البركة والله تبارك وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فأمرنا بالاعتصام وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشد بعضنا بيد أخيه وليقل بعضنا لبعض هل أم بنا نؤمن ساعة وليقل بعضنا لبعض إنما المؤمنين اخوة ننشر هذه المعاني الإيمانية حتى نستطيع نشر دين الله تبارك وتعالى كذلك من جملة الفوائد أن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولسنته بعد ممات ما فلا يجوز لأحد أن يقول بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محرفة أو أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبدأة هو أن الصحابة عبثوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الرافض عليه من الله ما يستحقون فالعصم باقية لكتاب الله والعصم تباقيه لسنة رسول الله عليه وسلم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك من جملة الفوائد بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النظر في موقف أبي بكر الصديق وكان أشجع الناس رضي الله عنه أرضاه وكان أشد الناس حمولا وأقوى الناس عند تحمل خبر وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن في ذلك مثالا رائعا للمؤمن أن يتعلم الحكمة وأن يكون انفعاليا وأن لا تكون رضود أفعال وأن لا تكون تصرفاته رضودا للأفعال إنما يزن الأمور بميزان الشر لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله وزن الأمور بميزان الشر ثم تلع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله فوزن الأمور بميزان الشر فكن عبد الله. وازن الأمور بميزان الشر ولا تندفع بالعاطفة فإن الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في اتباع من خلف كذلك التي أختم بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة زكية فما وجدته البشرية ولا عرف العالم مثل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم اجعلوا هذه السيرة نموذجا عمليا في حياتكم في أبنائكم في بناتكم في أعمالكم في مصالحكم الدنيوية وفي معاملاتكم لإخوانكم بل حتى في معاملتكم لغير المسلمين فإن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمعها لنا ربنا تبارك وتعالى في آية واحدة محكمة من كتابه أختموا بها وهي قول الله تبارك تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسأل الله تبارك تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسن وأن يجعلنا وإياكم ممن اتبع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق اتباعه وأن يجعلنا وإياكم ممن ورد حوضه صلى الله وسلم فأشعر مندي الشريفة شربة هنيئة اليوم وبعدها أبداً وأن يجعلنا وإياكم ممن تناول شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن يجعلنا وإياكم من أمته الداخلة معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الجنة هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وما بقي من الكتاب أنصح بقراءته وما تركنا من أمور يسير أنصح أيضا بقراءتها على علم مني أني لن آتي في الاختبار إلا بما ذكرت لكم هذا والحمد لله رب العالمين وصلوا على محمد وعلى آله وصحبه سلام أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته